وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق بنطمع أن يدخلنا ربنا ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين.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 ك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحجموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين.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 لا يؤاخذكم الله باللغب في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته وإطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسفتهم أو تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم